أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه وَمَا عليك أَلَّا يزكى الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته ثم Let's pray. I'm وإذا المعبودة سينت بهذا من قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة مزنفت علمت نفس ما نحضرت فلا رقسمه بالله I'm uh a -huh. كواكب انتثرت وإذا I'm y lo C'è You're Tell وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحا فأولاقيه فأما من أغتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقى Oh, فهو كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق وَمَا وما وسق إِذَا إذا اتسق لتركهن طبقا عن طبق فما وَالسَّمَاءُ دَائِرَاتٌ بُرْجٍ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ مَشْهُودِ أُتِيَ نَصْحَابُ الْمُخْتَدِ أَمَّنَ رِدَاتِ